بسم الله رب العالمين الرحيم مالك يوم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 سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعبا لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا Jag <tum> har اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين لاهي في قريش ايلى فيهم رحله الشتاء